119. وليرسل وَلِيُذِيقَكُم مبشرات وليذيقكم من, من رحمته ولتجري الفلك الْفُلْكُ ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون تَشْكُرُونَ ولقد أرسلنا من قبلك أرسلا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَ